Oh, oh, oh. يغير رؤساء في فمس لم تعتوا به منهم مَن اتَّخَذَ آثَانا فَإِذَا الْحُسْنُ نُفِئَ إِنَّ اتَّلَهِي فَاحِشَةً فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ إِنَّ نِسْعَمَا عَلَى الْمُحْصَلَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ وَشِيَ نقول الانسان ضعيف يا and mm then -hmm. serviz guzti ديبا ان الله لا يظلم مثقال It's the only one. وعصينا <تصفيق> واسمع غير واسمعهم ما نسلنا مصدقات لما بعثكم به من قبل ان انضمسوا في الرمى على اجبارها كود البنم امن العدهم كما نلنا اصحاب I mean, دول لا تذكرون كما ذال يزوق العزاب إن الله كان عزيز حكيم والذيدآ الم Uh... I don't know. الذين وصف الثيقين <تصفيق> فَأَتِيهِ أَجْرَ النَّغِيمِ وَمَا وإلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما قلب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون من الناس كغشية إلهي أو أشد غشية وقالوا ربنا إذا كتبت علينا فما تكون يدركه الموت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 Oh. قولا الا قليلا فقات في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين عسى الله ان يك فباث الذين كفروا والله اشد باسهم واشد ترك سد تنقينا من يسبع شفاعة بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو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 بل تؤثرنا الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى